يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم وكونوا اولياء تلقون تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَبِغْتِغَاءِ مَرْضَاتِي تسرون إليهم بالموادة وأنا أعلم بما أخفيتم بِمَا وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ايذ يقذفوكم يكونون لكم اعداء او يبسطو اليكم ايديهم والسانتهم ويبسطو اليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وود لو تكفرون لن أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يوم القيامة يقصن بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا وال والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومن ما نبُرَأءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبُغْضَاءُ أَفَدَنْ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إلا قول إبراهيم لأبيه لا لك لا وما لا لك وما أملك لك من الله من شيء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 انك انت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتول فان الله هو الغني الحميد فَاللَّهُ الله الَّذِينَ يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم وَاللَّهُمَا والله قدير والله وَاللَّهُمَا رحيم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 إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم, وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يفعل ومن يتول وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فأولئك هم, ومن فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ هَاجِرَاتٍ فَمُنْتَهِرُوهُنَّ الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم واتوهم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 ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وان فاتكم شيء من ازواجكم الى الكفار فعاقبتهم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك